وقال فيدعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقو ما أنتم القوم فلما ألقو قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبقله إن الله سيبقله الله لا يسلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إلا ذرية من قومه على خوف من في العون وملئهم أي يفتنهم وَإِنَّ فِي الْعَوْلَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُشَاعِقُونَ إِنَّمَا تُمْأَنَّتُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ إِنَّمَا تُمْأَنَّتُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ إِنَّمَا تُمْأَنَّتُ بِاللَّهِ جعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوتا أن تبوء آل قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبرتهم وأقيم الصلاة. وبشّر المؤمنين، وقال موسى ربنا إنك أعطيت في رعون وملأه زينة وأموالاً زينة وأموالاً في الحياة الدنيا، وربنا ليضل عن سبيلك، وربنا ليضل عن سبيلك، وربنا واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم